صحيح ما جابتك لأقداري يا ابن الحلال لساعدتك الظروف من كشرح نابها معلق أمالي بحبل الغلاء والوصال ومتشبث فيك مثل القاعة وهضابها خوفي من الوقت والدنيا وسود الليال اللي تخالفها قاوي ما انتهى قوابها البارحة يوم جار الحزن والدمع سال شرها تخدودي من دموعي على هدابها لو في الزمن خير ما نزل دموع الرجال كانت أذنابها تطغى على شنابها لو ينفع الوجد ولا ليت ولا الخيال يا وجد حالي ويا شيبي من أسبابها ولو الصبر بيتعهد لي بسمح القبال كان الصبر درب ويوقف على بابها ما ينفع الصوت ووفر باقي الاتصال شوف لي طريقة على القياك وارضابها أفتح على الحب والأشواق باب الجدال ولا المشاريه سكر لي على بابها يكفيني اللي مضى من حزني يوضي قبال وتكفيني الصده اللي جاهل اسبابها لك غيبت تقطع الشريان بقوة السلال لك جيت ان تحيي الخفاق وحيابها اما جمعتني معك الايام ولا الليال وش حاجتي برض ما تمشي على ترابها ما عدت تحب الجنوب ولا عشقت الشمال ما غير حب الديار اللي تربابها